يا بلسم الروح يا على حبنك يا على حبنك يا على حبنك لو غمضت العين بقلبي بشوفنك بقلبي بشوفنك بقلبي يا بلسم الروح يا على حبنك يا على حبنك يا اشوفك لا بدي واشوفك لا يا احلام العين تتنطري تشوفه تتنطري تشوفه تتنطري تشوفه خليهم يظدون الهموت ما عوفه لو موت ما عوفه لو موت ما عوفه يبقى القلب يهواه والروح احمل هفه والرحمن هفه والرحمن كله فرقتك مو انت العمر كله فرقتك مو يا ربي على الاشواق القلب عينه على حب الصمد افتعينه يا ربي على الاشواق القلب عينا على حب الصمه ده فتح عين مثل حب ابد ما تصعينه مثل حب ابد ما تصعينه لان حب علي اصبح قضية لان حب علي اصبح قضيه ما انسى كل لحظه ذكرناك كل لحظه ذكرناك كل لحظه دويه بشوفك ليه دويه بشوفك ليه سلام دو دو دو تحتك ملكت الروح ما مثلك ما مثلك ما مثلك من روحه من بس انت ما بس انت ما بس انت ما وشواقي يا بترا مستحييه شيدلك مستحييه شيدلك مستحييه شي شيدلك شي طير هواك جناح ولساني باسمك صاح طير هواك جناح ولساني باسمك صاح انا لغيرك ولا رفط جفوني وتصير اهل اذا ناس جفوني انا لغيرك ولا رفط جفوني تصير اهل ابانا سجفوني الهون مهايو تحت جد مكجفوني حال الهون مهايو تحت جد مكجفوني اطق يا سوار الدمش علي اطق يا منك يا يوم منك يا يوم يا يوم اشي يا على حيق بالنهار يا على حيق بالنهار بدي اشوف عيوني والله بدي لو لا الشفافي قد قد القلب ست تغير صافي تغير وصافي تغير وصافي كيفك <تصفيق> <تصفيق> سكن بالعين مثل ورد جافي مثل وانا تغفي مثل ورد غافي, غافي انت الصبر والشوق حبك علي له ما من عول عن حبك والام غير التعب ما جمعه ولا ما ما من عول عن حبك والام غير التعب ما جمعه ولا ما يخلش ما جرب حاله والام يذبحوني احب حامل حميه يذبحوني احب حامل حميه لك روح تروح بس لا عوفناك بس لا عوفناك بس لا بس لا عوفنا يا تنسى روح يا على حبنا يا على حبنا اداره الانتاج شركه الخليج الاسلامي بدي يا يا رقّة يا رقّة حساسه يا رقّة حساسه تبقى انت نبض الروح لو خمدت انفاسه لو خمدت انفاسه لو خمدت انفاسه اتباهى باسمك دوم يا اغلك كل الناس يا اغلى الناس يا اغلى كل لو لحظة اريد انسىك نسيان ذكر القاكلو لحظه ردا نسيك نسيان ذكر القا كل ابو الحسن نتودد وانا هو وما تمنعنا كل صيحه وانا هو ابو الحسن نتودد وانا هو ما تمنعنا كل صيحه وانا هو يخر للضيق منه دعوانه ادخر <متحدث> للضيج منه دعوانه هو نريدك بالحشر للجعفري نريدك بالحشر للجعفري <تصفحكا> انت الهوى انت الهوى انت الهوى للروح ما ينشبني بل سم على حبناك التوزيع والهندسه الصوتية ابو مؤمل الخادم وعلى الخادم الكلمات إلى الشعر الحسيني المبدع احسانا العربي ادا الخادم الحسيني ابو مؤمل الخادم الإشراف العام غسان الجريز shof wanek bglaib shof wanek bglaib shof